بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والعشرون من التذكرة قال الخطابي ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليد شمال لأن الشمال محل النقص والضعف وقد روي كلتا يديه يمين وليس معنى اليد عندنا الجارحة وإنما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وننتهي إلى حيث تها بنا الكتاب والسنة المأثورة الصحيحة وهذا وهو مذهب أهل السنة والجماعة وقد يكون اليمين في كلام العرب بمعنى القدرة والملك ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ما ملكت أيمانكم يريد بها الملك وقال لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة أي أخذنا قدرته وقوته قال الفرواء اليمين القوة والقدرة وأمشد إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين وقال الآخر ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني فقلت شنيفا ثم فاران بعده وكان على الآيات غير أميني قلت وعلى هذا التأويل تخرج الآية والحديث والله سبحانه وتعالى أعلم وقد, وقد تكون اليمين في كلام العرب بمعنى التبجيل والتعظيم يقال فلان عندنا باليمين أي بالمحل الجليل ومنه قول الشاعر أقول لناقتي إذا بلغتني لقد أصبحت عندي باليمين أي بالمحل الرفيع وأما قوله كلتا يديه يمين فإنه أراد بذلك التمام والكمال وكانت العرب تحب التيام وتكره التياثر لما في التياثر من النقصان وفي التيامن من التمام فإن قيل فأين يكون الناس عند طي الأرض والسماء قلنا يكونون على الصراط على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى باب البرزخ رواه الناد بن السري قال روا همناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن فطر قال عن فطر قال سألت مجاهدا عن قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال هو ما بين الموت والبعث وقيل, وقيل للشعبي مات فلان قال ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة هو في برزخ والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين ومنه قوله سبحانه وتعالى وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا برزخا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا أي حاجزا وكذلك هو في الآية من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل في البرزخ وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ أي أمامهم وبين أيديهم باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور وبيانه وكيفية البعث وبيانه وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يحيا من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وفي لسانهم وبيان قوله سبحانه وتعالى وألقت ما فيها وتخلت قال الله عز وجل يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في الحاشية واحدة خبر حسن هل ناد اثنان خبر حسن هل ناد وتابع وقال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وسماه الله سبحانه وتعالى ايضا بالناقور في قوله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور قال المفسرون الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن كفار قريش ما ينظرون أي ما ينتظرون أو ما الله تعالى علم كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين أبي جهل وأصحابه إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم والعياذ بالله عز وجل تأخذهم وهم تأخذهم وهم يخصمون اي يختصمون في أسواقهم وحوائجهم قال الله سبحانه وتعالى لا تأتيكم إلا بغتة وايضا فلا يستطيعون توصية أي أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون أي من أسواقهم وحيث كانوا إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خوامدون وأيضا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث النفخة هي النفخة الثانية وهي نفخة البعث وهي البعث والصور قرن من نور يجعل فيه الأرواح يقال إن فيه من الث من الثقب أو من الثقب على عدد أرواح الخلاائق يعني من الثقوب الله تعالى أعلم على ما يأتي قال مجاهد هو كالبوق ذكره البخاري فإذا نفَق فيه صاحب الصور النفقة الثانية ذهب كل روح إلى جسده فإذا هم من الأجداث أي القبور ينسلون أي يخرجون سراعا يقال نسل ينسل وينسل بالضم ايضا إذا أسرع في مشيه فالمعنى يخرجون مسرعين وفي الخبر أن بين النفختين أربعين عاما وسيأتي إن شاء الله تعالى وفي البخاري عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور والصور قال أن النفخة الأولى وارواجفة الثانية وروي عن مجاهد أنه قال للكافرين هجعه قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد بهم لقوله سبحانه وتعالى ثم في فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول لهم الملائكة أو المؤمنون على اختلاف المفسرين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقيل إن الكفار هم القائلون هذا ما وعد الرحمن وذلك أنهم لما بعثوا قال بعضهم لبعض يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا صدق الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فكذبنا به أقر حين لم ينفعهم الإقرار ثم يؤمر بحشر الجميع إلى الموقف للحساب وقال عكرمة إن الذين أغرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل فتمكث حين ثم تصير حائلة نخرة ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ثم تخمد تلك النار فيجيء الريح فيلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفقة فإذا هم قيام ينظرون يخرج أولئك وأهل القبور سواء إن كانت إلا صيحة واحدة أي نفخة نفقة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون قال علماؤنا رحمهم الله سبحانه وتعالى فالنفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم فيعيد الله سبحانه وتعالى الوفاة من أبدان الأموات ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السباع وغيرها حتى تصير كهيئاتها الأولى ثم يجعل فيها الأرواح فتقوم الناس كلهم أحياء حتى السقط فإن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن السقط لا يظل إن لا طئًا على باب الجنة ويقال له ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا السقط هو الذي تم خلقه ونفق فيه الروح. قال الله سبحانه وتعالى: "سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وإذا الموقودة سئلت فدل على أن الموقودة تحشر وتسأل، ومن قدرها تخرج وتبعث. وأما من لم ينفخ فيه الروح فهو وسائر الأموات سواء قاله, قاله الحاكم أبو الحسين أبو الحسين بن الحسن الحليمي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب منهاج الدين له وبالحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتقومون فتقولون سبحانك اللهم وبحمدك قالوا فيوم القيامه يوم يبدا بالحمد ويختم به قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وقال في ايه اخرى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ابن ماجة قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج بن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن صاحبي صاحب صور بأيديهما أو في أيديهما قرنان ليلاحظان النظر متى يؤمران الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال مصور قال قرن ينفخ فيه قال هذا حديث حسن وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فكأنه فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال حديث حسن وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به أو, وكل به أو كما قال متابع مستعدا بحذاء العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل ان يرتد طرفه كان عينيه كوكبان دريان او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويد ما اترك صاحب السور منذ وكلا به مستعدا بحذاء العرش ما خافت يؤمر مرب صايحتي قبل ان يرتد طرفه كان عينيه كوكبان دريان او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخرجه أبو الحسن ابن صخر في فوائده وغيره وغيره في الحاشية واحد ضعيف العقيلي وسنده ضعيف فيه علي بن نافع ضعيف الميزان اثنان ضعيف ابن ماجه وفيه حجاج بن أرطأ وعطية العوفي ضعيفان ثلاثة صحيح الترمذي أربعة صحيح أحمد الترمذي وابن المبارك في الزهد خمسة صحيح ابن أبي الدنيا والحاكم وصححه ووافقه الذهبي فتابع وخرج ابن المبارك ومؤمل ابن إسماعيل وعلي ابن معبد عن ابن مسعود حديثا ذكر فيه قال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفق فيه والصور قرن, قرن فلا, يبقى فلا يبقى لله خلق في السماوات والأرض إلا مات إلا ما شاء ربك ثم يكون بين النفقتين ما شاء الله ان يكون فليس من بني آدم خلق إلا وفي الأرض شيء منه زاد مؤمل ابن إسماعيل قال سفيان يعني الثوري عجب الذنب, أو عجب الذنب قال فيرسل الله ماء من تحت العرش مني كمني الرجال فتنبت جثمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى ثم قرأ عبد الله أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور قال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفق فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه فيقومون فيجيبون إجابة رجل واحد قياما لرب العالمين، وقال ابن المبارك ومؤمل، ثم يقومون فيحيون عيد ثم يقومون فيحيون تحية واحدة. وذكر ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال فيقومون فيحيون تحية رجل واحد قياما لرب العالمين قوله فيحيون التحية تكون في حالين أحدهما أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم وهذا هو المعنى الذي في هذا الحديث ألا تراه يقول قياما لرب العالمين الوجه الآخر أن ينكب على وجهه باركا أو ينكب أعيد أن ينكب على وجهه بارك وهذا هو الوجه المعروف عند الناس وقد حمله بعض الناس على قوله فيخرون سجدا لرب العالمين فجعل السجود هو التحية وهذا هو الذي يعرفه الناس من التحية وروي عن علي بن معبد أيضا عن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن في طائفة من أصحابه وساق الحديث بطوله إلى قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لله الواحد القهار ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها بسطا ثم يمدها مد الأديم العكاضي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يسجر الله سبحانه وتعالى الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل ما كانوا فيه من الأولى من كان, من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ثم ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم ماء من تحت العرش يقال له ماء الحياة فتمطر السماء عليكم أربعين سنة حتى يكون الماء من فوقكم اثني عشر ذراعا ثم يأمر الله عز وجل الأجساد فتنبت كنبات الطراثيف وكنبات البقل قبل المتابعة في الحاشية واحد طعيف ابن أبي الدنيا ابن جرير فيه أبو الشوعراء مقبول اثنان انظر الحديث السابقة متابع وكنبات البقل إذا تكاملت أجسادكم فكانت كما كانت يقول الله عز وجل ليحيى حملة العرش فيحيون ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور ثم يدعو الله سبحانه وتعالى الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى مظلمة فيأخذها الله سبحانه وتعالى فيلقيها في الصور ثم يقول لاسرافيل أنفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كلها كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي يرجع كل روح إلى جسده أو يرجع والله تعالى ألم فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي السم في اللذيغ ثم تمشق الأرض عنكم وأنا أول من تمشق الأرض عنه فتخرجون منها شبابا كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية سراعا إلى ربهم ينسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير ذلك يوم الخروج وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فتوقفون في موقف عرات غلفا غرلا مقدار سبعين عاما ويعرقون حتى تبلغ منهم الأذقان ويلجمهم فيضجون ويقولون من يشفع لنا إلى ربنا وساق الحديث بطوله في الشفاعة وسيأتي حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره إن شاء الله سبحانه وتعالى وخرج الخطلي أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم في كتاب الديباج له حدثني أبو بكر خليفة بن الحارث بن خليفة حدثنا محمد بن جعفر المدائني عن سلام بن مسلم الطويل عن عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله عز وجل اعوذ بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأدنت لربها وأذنت لربها وحقت قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس جالسا في قبري فيفتح لي باب إلى السماء بحيال رأسي حتى أنظر إلى العرش ثم يفتح لي باب من تحتي حتى أنظر إلى الأرض السابعة حتى أنظر إلى الثرى ثم يفتح بي باب عن يميني حتى أنظر إلى الجنة ومنازل أصحابي وأن الأرض تحركت تحتي فقلت ما بالك ايتها الأرض قالت إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى فأكون كما كنت إذ لا شيء فيا فذلك قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت أي سمعت وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع يا أيها الإنسان قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا ذلك الإنسان وروي في تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أن هذا خطاب للارواح. بأن ترجع إلى أجسادها إلى ربك أي صاحبك كما تقول رب الغلام ورب الدار ورب الداب أي صاحب الغلام أي هو صاحب الغلام وصاحب الدار وصاحب الداب قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان ضعيف جدا في سنده سلام بن سلم الميزان خرجه الحاكم بمعناه قال الذهبي فيه عبد الله بن نافع ضعيف متابع فدخلي في عبادي أي في أجسادهم من مناخرهم كما ورد في الخبر المتقدم وقد روي أن الله سبحانه وتعالى خلق الصور حين فرغ من خلق السماوات من خلق السماوات والأرض، وأن عظم دارته كغلظ السماء أو كغلظ السماء ظن اللغة فيها كغلظ السماء والأرض، وفي حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لك عرض السماء والأرض، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وروي. أن له رأسين رأسا بالمشرق ورأسا بالمغرب فالله سبحانه وتعالى أعلم فصل الصور بالصاد قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة الصعق ويكون معها نقر لقوله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور أي في الصور فإذا نفق فيه للأسعاق جمع بين النقر والنفخ لتكون الصيحة أشد وأعظم ثم يمكث الناس أربعين عاما ثم ينزل الله ماء كمني الرجال على ما تقدم فتكون منه الأجسام بقدرة الله سبحانه وتعالى حتى يجعلهم بشرا كما روي في قصة الذين يخرجون من النار قد صاروا حمما أنهم يغتسلون من نهر بباب الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل وعن ذلك عبر في حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم وغيره فينبتون نبات البقل وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين